وما لنا ألا نتوكل على الله ما قد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من جهنم ويشقى مما ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيض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 وَبَارَزْنَا اللَّهَ جَمِيعًا فَقَالُوا ضَعْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ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 وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِنَصِيرِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِنَصِيرِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّةٌ فِيهَا سَلَامٌ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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفرك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 وَأَذِنَ النَّاسُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا رَبَّنَا أَخْرَنَا إلَى أَجْلِ الْقَدِيبِ نُجِبْ دَاعْفَتَكَ بَنَتَ تَبِيعُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَمَانٍ مَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لكم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَجُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاول للناس ولينذر بهم ول يعلمون أنماه ول يعلمون أنما هو إله واحد Kara ul albab.